فإن أمارتي بالسوء ما اتطعضت من جهلها بنذير الشيب والهرمي ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشمي لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدى لي منه بالكتمي من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجن فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهام والنفس كالطفل إن تهمله شبه حب الرضا وإن تفضمه فاصرف هواها وحزر التوليه إن الهوام تولى يصمي أو يصمي وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما خمصة شر من التخم والسفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالفي النفس والشيطان وعصيما وإنهما محضا كان منهما خصما ولا حكما ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخص والحكما وخالبين نفس والشيطان وعصين يا رب بي امرت كم خير لك بي امرت كم قولي لك Let's